أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين القاهرين ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وامثاله من المركبات التي تشتمل على كلمة لا التي لنفي الجن نحو لا صلاة إلا بطهور لا بجع إلا في ملك لا صلاة لجن من جاره المسجد لا في المسجد لا زيبة بفاسق لا جماعة في نافلة ونحو ذلك فإن النفي في هذه المركبات في مثل هذه المركبات موجه ظاهرا لنفس ماهية والحقيقة إنتهينا في الدرس الماضي إنتهينا في الدرس الماضي من بيان معنى المجمل والمغيان ذكرنا أن المجمل هو ما لم تكن جلالته واضحة أو ما لن يكن ظاهرا في معنى من المعاني، وبخلافه يكون المبين وهو ما كان ظاهرا في معنى من المعانين أو ما كانت بذانته وقفا واشأنا أيضا إلى أن الإجمال ينقسم إلى قسمين إجمال في اللفظ. وإجمال في الفعل خلافا للبعض حيث خص الاجمال في الالفاظ فقط اما نسبه الاجمال الى الافعال فمن باب المسامحه والمجال ليس, ليس ثم ذكرنا ايضا ان الاجمال له اسباب خصوصا اذا كان الإجمال في الالفاظ فله اسباب متعدده تسبب الاجلال ذكرنا من هذه الاسباب ان يكون اللفظ مشتركا بين عده معان ان يكون اللفظ له معنى المجازي ان يكون في اللفظ ضمير يعود على بعض افراده والى اخر ان يكون هناك اخلال التركيب أيضا هذا يؤدي إلى حدوث الإجمال وغير ذلك إلا أن المصنف ذكر هذه الملاحظة ان الاجمال أمر بالدين بين الأشخاص فما يكون بالنسبة لي مجمل قد يكون بالنسبة لغيري مغير واضح ما يكون عندي مجمل قد يكون عند غيري واضح فالإجماله أمر نسبي لا أمر مطلق على الإطلاقين إلا أن المصنف قال موارد الإجمال في الآيات والروايات واللغة كثيرة هذه الموارد كثيرة ومن اراد فليراجع تلك في البحوث المطورة في الكتب المطوله إلا أنه قال وعلى عارف الوصولين بعد الفرار من بيان هذا النبذار أن يذكر بعض الموارد الذي وقع الشك فيها أن هذه الموارد مجملة أو مبينة واضح فشرعنا بالأمن في ذكر هذا المولد المولد الاول هو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا إلى آخر الآية السيد المرتبى على من الهدى قدث الله نفسه الزفية قال هذه الآية من الايات المجملة وقد وقع الإجمال فيها في أمرين الأمر الأول في لفظ القاطع والأمر الثاني في نافض اليد اما بالنسبه الى القاطع فقال السيد المرتضى القاطع له معنيان القاطع بمعنى الابانه والقاطع بمعنى الجرح الابانه يعني الفاصل في مقابل الواصل وبمعنى الجرح فهنا. في قوله تعالى فاقطعوا ما المقصود مقصود الفاصل في مقابل الوافل والاستصال او المقصود الجارح هنا قالوا اجمال وكذلك في لفظ اليد ايضا بينا بالان لفظ اليد يطلق على معاني متعددة فقد يطلق على الانامل وقد يطلق على الاصابع وقد يطلق على الرأس، وقد يطلق على المرفق إلى الرسل والمرفق إلى الأعلى، وقد يطلق على، وقد يطلق على كامل فهنا حينما قال اقطعوا أيديهما المقصود شمل كل يد، نصف يد، النادر يد، رصد يد، أصابع العقل، إلا أن المصنف الآن بيننا. انه في لفظ القاطع الاجمال ليس في القطع في الواقع لان القاطع يستعمل القاطع يستعمل في الاداره والفاصل الا ان الاجمال هنا في المقطوع لا في الفاظ القاطع قاطع لا في لفظه والا لفظ القاطع عندما يطلق اصطب الاداره نعم هنا المقطوع وهو اليد قد يحصل إجمال في أن المراد إبانة كل أو إبانة بحر أما بالنسبة إلى اليد فقال أما بالنسبة إلى كل اليد فهذا المعنى غير متبادل أن تقطع كل اليد فمن هذه الناحية لا إجمال ويبقى الإجمال في أصدرية في بقية المعارض في المرفق إلى الرفق المرفق إلى الاصابع المرفق إلى الأنام الى آخره يبقى الإجمال هنا وإن كان بدليل قلنا بالأمن وإن كان بدليل خارجي واضح عندنا المقصود من اليد المقطوعة هنا فيما لو تحقق عنوان خلف لكن المقصود عندنا واضح لا من نفس اللفظ نفس اللفظ مجمل من الخارج من الروايات الوارده عن طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه اتضح عندنا اتضح عندنا المقصود بأضعيه وإلا لو خلينا نحن والله يحصل عندنا نصباد ومن هنا وقع الخلاف بيننا وبين العام في اليد المقطوع العام يقول تقطع من هنا من الرسل فيقطعون كامل إذا أحيانا شفتم يقطعون كامل كامل اليد كامل الرزق القوة لا نحن شرعا نقول المقطوع فقط الأصابع ودليلنا على ذلك كما أشعر هذا الأن قوله تعالى ان المساجد للنا الى اخر هذا كان المورد الأول من الأن أما المورد الثاني الذي يسرح المصنف لبيان, أن لبيان بعض ضوارد الاجماع يقول أن الثاني الذي وقع الشك فيه أنه مجمل أو لا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة إلا بطهور لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا متاحة إلا بولي لا بيعة وإلى آخره من المركبات يقول هذه المركبات التي تدخل عليها لا النافية للجد لا لا النافية للجد كلامنا في لا النافية للجد يقول هذه إذا دخلت على المركبات إذا دخلت على المركبات فالظاهر من دخولها أنها تدخل لنفي الجل لنفي الجل لنفي الحقيقة لنفي ما مثلا عندما نقول لا رجل الدار لا رجل الظاهرون هذه العبارة أنها تنفي مع وجود لا النافية للجنس تنفي آخر جنس الرجل في البنة. تقول يعني لا جنس بني بشر في الزرق فدخول لا أو لا النافية للجنس على الجمل اسمها واضح لا النافية للجنس من اسمها واضح عملها وظيفتها واضحه من اسمها لا النافيه للجنس فاذا دخلت على مركب نست جنس المركب جنس الشيء حقيقه الشيء ماهيه الشيء هذا الكلام اذا صحه نطبقه على هذه المركبات عندما نقول لا صلاة إلا بطهور أو لا صلاة إلا بساطحة الكتاب الظاهر من وجود لا النافية للجنس أن لا هنا تنفي جنس الصلاة يعني صلاة ما مرحل صلاة مصر. تنفي ماهيه الصلاة تنفي حقيقة الصلاة هذا هو الظالم الا انهم قالوا في محله ان الواضح هنا ان المقصود بالناتي ليس جنس الشيء لماذا لان جنس الشيء موجود مثلا اذا واحد قام هنا ووقف من دون طهاره وصله الصلاه أوجدها؟ ام أو لا فقد اوجد الصلاة مع أنه ليس بطهورة لأن الصلاة حتى من دون طهورة توجد الصلاة حتى من دون الفاتحة وجد أحياناً النكاح حتى من دون ابن الولي يوجد أيضاً فالظاهر أن لا هنا لم تنفي الحقيقة لم تنفي الحقيقة إذن ماذا تنفيه؟ هذا القول الاول قالوا قالوا لا النافيه الجلد هنا لا تنفي اصل الشيء وانما تنفي شيئا لا بد أن نقدره نحن لا بد ان نقدره نحن ولو تقديرا مجازيا فنقول أنا أقول لا صلاه كاملة قدرنا كلمه ثاملة السيد يقول لا لا صلاه شنو؟ آه. لا ثلاثة كاملة السيد يقول لا لا صلاه مفيدة لا ثلاثة الآخرين فأنا أقدر هو يقدر السيد يقدر كل واحد يقدر من عنده شيئا محذوفا بدر تلتفت هنا لا لم تنفي جنس الصلاه لان جنس الصلاه يوجد حتى يرقى انما المنفي شيء اخر نقدره نحن ولو تقديرا مجازيا لكن المشكله ان كل واحد رح يقدر أنا اقدر هو يقذر إلى، فرح نقدر كلمة كاملة، لا صلاة كامله لا صلاة موجودة، لا صلاة مطلوبة، لا صلاة متحققه لا صلاة لاشم، فرح يكون الإجمال، رح يكون الإجمال هنا في هذه التقديرات، في هذه التقديرات. هنا راح يصير عندنا إجمال الان صحيح لأننا في يد الجنس لم تنفي ماهيه الصلاة لأن ماهية الصلاة وجدت في الخارج إننا المسيء هنا تقدرناه من قدره كل واحد يقدر فرح يصير إجمال هنا في الشيء المقدر ولو مجازا هنا راح يصير عندنا إجمال أن المقصود بالنفي هنا الكمال الفضيله التمام العقل الموجوده المستقره الواجبه رح يقر اجمال في هذه الالفاظ لذا قالوا هذه المركبات مجمله من هذه الناحيه الى هذا التضح قول اخر ياتي ويقول كلامكم هذا الاجمال في هذه الالفاظ أساس النداء هنا مبني على مطلب حاصل هذا المطلب ان النداء هنا ان لا نافيه للجنس هنا تنفي هذه الاشياء المقدره هذا النداء هنا هذا الاجمال هنا مبني مبني على تحقيق هذا البطن وهو قال وهو ان الفاظ العبادات والفاظ المعاملات وضعت وهذا البحث قد مر سابقا فالصحيح الصحيح عرض هذا المبنى يصح على القول بان الفاظ العبادات والمعاملات قد وضعت للأأم من الصحيح للكافر أما لو قلنا أنها موضوع للصحيح فقط فهذا النزاع هنا بعد لا يرد إجمال بعد سلجان ما موجود أفضل لماذا؟ قالوا نعم إذا قلنا أن لفظ الصلاة يصمت على الصحيح وعلى الفاسد حينئذ نقول ان المصلي اذا صلى بدون صحوه هذه الصلاه وان كانت فاسده الا انها موجوده في الخارج لا صلاه الا بفاتحه الكتاب وان قرأ الصلاه من دون الفاتحه الا انها تفهم ما صلاته هذا بناء على الاعم الاعمي يقول الصلاه كما تطلق على الصلاه الصحيحه وقلنا هنا معنى الصحيحه تام الأجزاء والشرائط اذا كنا نقول تطلق على الصحيحه وعلى الفاسده انا اذن نقول الصلاه من دون الفاتحه صلاة الصلاه من دون الوضوء صلاه البيع من دون الملك بيع اما لو كنا صحيحين وقلنا ان الالفاظ في العبادات والمعاملة وضعت فقط فقط للصحيح انا اذن نقول الصلاة من دون طهور لا تسمى صلاه الصلاة من دون فاتحه لا تسمى صلاه البيع من دون ملك لا يسمى بيع النكاح من دون ولي لا يسمى بائعا اذا لا يسمى صلاه لا يسمى بيع لا يسمى نكاح اذا لا اجبار فلا اجبار لان الصلاه تطلق فقط فقط على الصلاه الصحيحه اي الجامعه من اجزاء أما الفاقدان. اما الفاقده فلا تسمى بطلاق اصلا اذا لا تسمى صلاه فلا جماله يعني لسنا بحاجه الى التقدير لا صلاه تام او كامله او طبيبتها فقط لا احتاج التقدير ابدا يرحمكم الله ماذا بلت عليه ان الله رسول الله صلى لا بيع عن ذلك من بذل الاسلام وتامل اشلام تهيئه لا شوفوا احصل البيع يحصل أولا. المباركة حصل اولا المقابله تحصل اولا هذا صحيح هنا لا لم تنفي جنس البيع جنس البيع حصل ولو كان نعم حصل لا صلاه الصلاه حصلت في الخارج. ففي الواقع هنا لا لم تنفي جنس الصلاه الا اذا تنفى الصحيح الجنس. على القول بان الالفاظ موضوع الصحيح البيع الفاقد من ليس للحظ صحيح؟ النكاح الفاقد من ولا الولى ليس نكاح على هذا القول أما لو كنت العموية هذا مزعج يحصل يحفل عندما جباله هذا هم واضح؟ المصلح يقول أنا إلى هنا كنت ساكن أنا إلى هنا لن أتكلم فاسمحوا لي ايضا سندري فابين رايي في المساله يقول المؤمنين والحق والحق عندنا ان التوجيه ان التوجيه هنا في مثل هذه المركبات أنه ان ظاهرنا هنا في مثل هذه المركبات ظاهرها انها تنفي الجنس، تنفي جنس الشيء ما هي الشيء حقيقه الشيء واضح هذه مقدمه خلوها احفظوها ان ظاهرنا لا النافيه للجنس هنا دخولها على هذه المركبات لغرض نفي الجنب <تصفيق> نعم نفي فين نعم نعم يقول هذه كقولنا لا رجل في الدار. هنا لا نفس جنس الرجل هنا أيضا لا تنفي جنس الصلاه جنس البيع جنس النكاح جنس الرضا جنس الزيب إلى آخر إلا أنه إلا أنه كما عرفنا في المطالب النحوية أن لا تحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر هذا ظاهر لا النافيه للجنس تحتاج إلى اسم وإلى خبر اسمها موجود ظاهر اسمها هنا ما هو لا ثلاثة اسمها إيه الثلاثة انما المحدود انما المحذوف انما المحذوف هنا الخبر الخبر هو المحذوف لا ثلاثه اكو شيء محذوف صحيح شوفوا الظاهر لا النفاة في الجن عملها وظيفتها هذه فكيف نحن نمنع لا من عمل من عملها لا يحق لي ان املأ لا النافيه للجنس من ان تعمل بل لا استطيع ان امنعها من عملها تقول جئت لاداء وظيفتي وظيفتي لا في جنس الشيء نحن نقول لها نوافق على هذا نوافق ولكن نقول لك ايضا أنك كما تحتاجين الى اسم تحتاجين الى خبر اسمك حاضر خبرتي اين فالخبر محذوف الخبر محذوف ولا بد من تقدير الخبر التفتوا لكن التقدير هنا ليس تقديرا مجازيا كما قال صاحب القول الاول القول الأول ماذا قال قال هنا هنا لا داعي في ال وانما تنفي شيء اخر نحن نقدره ولو تقديرا مجازيا المصنف يقول لا, لا نحن نخالفك نقول ان لا هنا تنفي جد لكن نقول لها كما انها تحتاج الى اسم تحتاج الى خبر الاسم حاضر والخبر محذوف فلا بد من تقديره فما قدرناه في بعض الايات القرانيه كقوله تعالى واسال القريه صحيح هناك قلنا الظاهر هنا القريه لا تسال وانما المسؤول هو اهل القريه صحيح كذلك هنا فينا النافيه للجنس نحتاج الى تقدير والتقدير هنا ليس نجاز لا احنا إلى خبر نحتاج الى خبر وتقدير الخبر ليس تقديرًا مجازيًا انما تقدير حقيقي خب وان نقدس نقول لا صلاه مثلا لا صلاه موجوده لا صلاه ثمن لا صلاه كامله, كاملة. نقدسها اما التقدير مجاب لا التقدير حق نعم نعم نقول شيئا واحد لا. لا. نعم نعم لا بد من قرينه فدل على هذا الشيء المقدر لا بد من قرينه خبر قرينه ما هي المصنف يقول هو القرينه هذا تذكي غالباً القرينه موجودة وقوله هذا عادة غالباً إشارة إلى أنها في بعض الأحيان فتفقاً ولكن في بعض الأحيان مناقرة جداً أن حسب العاده الظاهر الغالب أن مثل هذه المركبات هناك قرينة هناك قرينة على انه هناك من تقدير لا بد من تقرير الخبر كما قلنا هنا قرينه في لا بد من تقدير شيء نسال القريه عندنا قرينا هنا لان القريه عاده لا تسال صحيح فهذا كان قرينه على انه لا بد من تقدير اهل القريه هنا عندنا ايضا لا سلام الاربه ما ادري لا غيبة لفاسخ لا رضاء رب... بعد تطاقبان إلى آخرين خلق غالبا ظاهر قرينا, قرينا موجود على أنه نحتاج إلى التقنية الى تقنية الخضر انقلت خلق إذا قرينا ما موجود يقول اولا أنا ما جد قرينا ما موجود القرينه غالبا تكون موجودة حتى إذا قرينة ظاهرة ما موجوده أقول إذا قرينة عامة تسمى قرينه مناسبة الحق والموضوع مثلاً, مثلا إذا جئنا إلى قوله لا علما إلا لا لا علما إلا لا هنا أذن قرينة عامة تسمى مناسبة الحكم والموضوع يعني لابد أن نقدر شيئا أن يتنافر. يتنافر مع الموضوع الموضوع العلم فشو نقدر هنا نقول لا علم لا علم لا علم نافع يتنافر يتنافر مع الموضوع لا علم نافع إلا بعمل مثلا لا غيبه سلطف مع الفاخر الفاسق قد اخترناه شلون بعدنا الغيبة والغيبة قد وجدت يقول ها نحن لازم نقدر شيء مناسب مناسب حكم الموضوع نقول لا غيبه محرمه لفاسق لا غيبه محرمه لفاسق وهكذا في بقيه المركب اذا قرينا ما موجوده عندنا هذه القرينه الآمنة وهي مناسب في الحكم والموضوع يعني أن نقدر شيء أن يتناسب مع الحكم والموضوع نعم في بعض الأحيان لا هذه القرينه موجودة ولا غيرها إذا فقدت جميع القرائن هنا فقط هنا فقط يكون الأمر مجملاً ولذا كنا بقوله عاده غالبا اشار الى هذا الفرد وان كان فرضا قليل نادر الا على فرض وجود الفرد على فرض وجود هذا القسم نقول هذه يكون عند الاجماع يكون عند لان لا قرينه عامه موجوده ولا قرينه اخرى موجوده فبعد سن القذف يقول هنا يكون اجماع يحصل في ذلك اجماع يحصل في المركب التشكيل اسما او تقدر ان تقدر, تقدر وما يقدر هو انها بعد راح يطيق اشباله المحدد المقدر في المحدد لكن فقط في هذا الفرد وان وإلا غالبا المصنف يقول غالبا القرائن موجوده على انه لا بد من تقدير الخبر وهذا التقدير ليس مجازيا، انما حقيقي نحن نحتاج لغيره انتهى مطلب المصنف الخلاصه المصنف يقول لا هنا نافيه للجد واضح لا لا هنا نافيه للجد وتنفي جنس الصلاه تنفي جنس الغيب، الا انها تحتاج الى خبر والخبر مقدره نحن لكن هذا التقدير غير مجرد تقدير حقيقي انه خبر خبر نحن واضح يصير وهذا الشيء المقدر غالبا تكون هناك قرينه داله على وجوده اذا في فرض ماذا لم تكن هناك قرينه قال اذن نقول قد حصل الاجبار الظاهر هو حصل كلام البقيه خلاف الظاهر وإذا كل يرمى بين الظاهر وخلاف الظاهر الاولى مره اختيار الظاهر فالظاهر ان لها هي سيئه فلماذا نبدسها من لا جاءت في نفس الجنس الا انه بحاجه الى شيء مقدر فلقلنا صلاه تامه فالمنفي في الواقع جنس الصلاه السام جنس الغيبه المحرمة اما الغيبه قد حصلت لكن المنفي جنس الغيبه المحرمة الاخرين بل اذا في السؤال قال نعم ترالكه البيع لا لا بيع صحيح الا في هذا هذا صحيح ان البيع حصلت بس هذا مو صحيح فالمنفي الجنس البيع الصحيح الى البيع صحيح إلى العرف او البيع سؤال <تصفيق> كنا صحيحيين أو كنا آمن قال ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة إلا بساطحة الكتاب وأنساني من المركبات التي تشتمل على كلمة نار ومنها قوله وأمثاله <تصفيق> نعم. التي تشتمل على كلمة نار التي لفي الجن مثل ناحو لا صلاه إلا بطهور لا بيع إلا في ملك لا صلاة لمن جار بالمسجد المسجد إلا في المسجد لا غيبة لفاسق لا جماعة في نافله لا نساق إلا بولي لا رضا بعدا في طائل آخر هذا المركبات الكثيرة ما شاء الله فإن النفس هذا القول الأول فإن النفس في مثل هذه المركبات موجه ظاهرا بنفس الماهية والحقيقة والجهل وقالوا هذا القول الأول ان ان ارادتنا في الماهيه متعذر فيها في هذه المركبه لماذا فلا بد ان يقدر بطريق المجال بطريق المجال يقدر وقت للماهيه هو المنفي حقيقه اما الماهيه لم تنفى المنفي وصفها لا بد ان يقدره ناخذ الصحه والكمال والفضيلة والفائدة والتمام وإلى آخره ونحو ذلك ولما كان المجاز مردد بين هذه الألفات، لما كان المجاز مردد بين عدة معاني، أنا وقده السيد وقده السيد العظيم، فعسى عندنا عند عدة معاني هنا المنشية، فحسكون عندنا عدة أوصاف منشية، مردد بين عدة معاني كان الكلام مجملًا. مجمع كلامه كلامه معلومة ولا إن قلت قبل نقدر أحدا يقول ما قلت لنا قريمة تقول هذا أولى من هذا كلامك أولى لا كلامي أولى من يقول كلامك أولى السيد يقول لا أنت ولا هو أنا أولى قريمة على الأولوية ما موجودة حتى نقول كلمة ثم أفضل من كلمة مستقبل لا معدل قريمة قال ولا قريمة في نفس اللحظ تعين واحدة من هذه ألفاظ المجال فإن نفي الصحان ليس بأولى من نفي الكمال والفضيله إلى خيرين ولا نفي الكمال اولى من نفي الفائده وهكذا واجام بعضهم هذا القول الثاني لأن هذا هذا القول الإجمال هنا إنما يتم إذا كانت الفاضل العبادات والمعاملات موضوعة للأعام فلا يمكن فيها نفي الحقيقه لماذا لان الحقيقه قد وجدت في الخارج من حركات واما اذا قلنا بالوضع الصحيح فلا يتعذر نفي الحقيقه نقول بالعكس اذا كنا صحيحين نقول ان المنزل هو الحقيقه فينا. لأن لم توجد صلاه افضل اذا كنا صحيحين الصلاه توجد فقط إذا كانت فامة في اجزائها وشرائطها والفاقد لا يتم مطلعات اصلا بل هو المتعين نفي الجنس والحقيقة أنا الأكثر فلا أجمال إن كنا صحيحين لأجمال وأما في غير الألفاظ الشرعية مثل قولهم لا علم الا بعمل فمع عدم القرينه يكون اللفظ مجمل إذ يتاثر نفي الحقيقة المصنف يقول أقول أقول والصحيح في توجيه البحث ان لا النافيه للجن في هذه المركبات لنفي الجن وظيفتها نفي الجن فهي تحتاج إلى اسم وخبر على حسب ما تقتضيه القواعد النحوية ولكن الخبر ولكن الخبر محوَّفٌ لازم خحاضر ما عنده مانع انما الكلام في الخبر محدوفه حتى في مثل لا غيبة لفاسق فان الفاسق ضرفه مستقر متعلق بالخبر المحدوف في الواقع فاسق هذا مو خبر فاسق ضرف انما هذا الظرف مرتبط بالشيء المحدوف وهو لا غيبة محرمة لفاسق مو هو الخبر؟ وهذا الخبر المحذوف لا بد له من قليلة سواء كان كلمة موجود او كلمة صحيح او مفيد او كامل او نافع او غيره وليس هو مجازا دققوا خلاف القوم الاول وليس هو مجازا في واحد من هذه الامور التي يصح تقليلها والقصد أنه سواء كان المراد نفي الحقيقة كان المراد نفي الحقيقة أو نفي الصحة ونحوها فإنه بد من تقدير خبر محذوف بقرينه إذا ما عد قرينه وإنما يكون مجملان إذا تجرد عن القرينه ولكن يستدرك المصدر. الظاهر ان القرينه حاصله على الاكثر وهي القرينه العامه في مثله فان الظاهر من نفي الجن ان المحذوف فيه هو لفظ موجود وما بمعنى موجود مستقر ثابت متحقق الى اخره فاذا تعذر تقدير هذا اللفظ العام لاي سبب صار متعذر هذا التقدير، فإن هناك قرين أخرى وهي قرينه مناسبة الحكم والموضوع فإن هناك قرينة أو قرينة موجودة غالبة وهي مناسبة الحكم والموضوع فإنها تقتضي غالبا تقدير لفظ خاص مناسب مثل لا علم إلا بعمل فان المفهوم منه انه لا علم نافع والمفهوم من نحو لا غيبه لفاسق لا غيبه محرمه لفاسق والمفهوم من نحو لا رضاع بعد فطام لا رضاع سائغ زائد بعد فطام ومن نحو لا جماعه في نافله لا جماعه مشروعه في نافله وإلا الجماعه في نافله الزمان ايضا قاموا بالنافله بالجماعه في نافله التواتر وفي غزل الجماع حد حصل لكن هذه الجماع غير مشروع ومن نح لا إقرار لمن أقر بنفسه على الزنا المقصود لا إقرار نافل لا إقرار معتبر لمن أقر على نفسه بالزنا ومن نح لا خلاص إلا بفهور زنا على الوضع على الوضع الأعم لا خلاص صحيحة ومن نحو لا صلاه تعرفون معنى الحص المحصول يعني المحصول لا صلاه لحاقق لا صلاه كامله بناء على قيام الدليل على ان الحاقنه لا تسقط صلاته وهكذا الهاقق يعني ضد الظالم وهذه القرينه وهي قرينه مناسبه الحكم للموضوع لا تقع تحت ضابطه معينه ضابط لها موجود الشخص ينظر شو الموضوع المراه يقدره ولكنها موجوده على الاحسان ويحتاج ادراكها الى ذوق سليم جعلنا الله واياكم من اصحاب الذوق السليم وصلى الله على محمد واله الطاهرين That you